اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأوحي إلى وَحِينَ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنٍا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أَرْضُ بلعي ماءك ويا سباء وقدعي وغيض الماء وقضي الأمر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 تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا توفر لي وترحمني اكمن من الخاسرين لَيَالَيْنَا نُوحِهِ بِطِبْ وَسَلَامٍ مِنَّا وَدَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَأَهْلَ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ